للرحمات ابونا يا ويلي ويلي على الروح ما نحمل تلاحقونا يا عالم ترى الصدر ما مات الحنين العاطفي ما ينشبع منه البيت شيعا والسنه ابو كلمه حبيبي سكت وصوته برامل يمشي وجبل شايل علم تونا هيت الدنيا من دوننا علقنا قصصنا بخشب تابوت لا عالبال وعالخاطرهم العاشرين كرر مارتي يا هن حبه يسافر طلقوا وحافر صارت رق ضبين صدري الكوفة وصدري حصين سيد محمد مات يا خبزتنا تصيح الفخره سيد محمد مات حتى الطير يقل الشجره سيد محمد مات يا خبزتنا تصيح الفقره سيد محمد مات حتى الطير يقل للشجرة شاهد عيان بمصابة بدموعه يروش نصاب الصدر بنياب حتى تخضر القاعة حرى يروي برواية مقتله ولما نذكر ولده شكينا نفس عنده قال احنا الخسرنا والخلل بينه اروي لكم حال الصدر وباخر انفاسه حط ايده على راسه وصاحب عبره عج فرج مهدينا شايف من تفقد احلامك واغل ايامك تنشالي بتابوت من ما يبقى لك اي معنى ذرت معنى هنا احسن لك موت نومعيش يمو راح راح السيد راح يركد يركد حيطان الكوفه يا للرحم مات يا ويلي ويلي على ال انا حملت لاحقون يا عالم ترى الصدر طاح ما تلحين العاطفي ما ينشبع منه البيت شيعه والسنه ابو كلمه حبيبي سكتوا صوتك